أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر تلك آيات الكتاب المبين إن الله قرآن عربياً لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كل مِن قَابِلِهِ إِلَى مِنَ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 قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدوم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 ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق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 وَقُتِلَ يُوسُفُ فَأَوْطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُو لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُونَ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا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 قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب لَهُ له لحافرون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن أكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون fəlim mazabu bi ve ajmağu ayi jgaloğu fi gıyabeti jüb ve aüpheyna بانه بامرهم هذا وهم لا يشعرون ابنا نستبق وتركتنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت مؤمن إلا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِذَمٍ كَذِبٍ قال بل سوَلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبَرُوا جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعْلَنُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى ذلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة و الله عالم بما يعملون وشره بثمان بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ve Allah ﷻ iştirahı ﷺ mısırı imrâti ﷺ akrimi ﷺ mithwahı ﷺ asayi ﷺ kennal Yusuf fi al-ardi ve nü'alimatu min ta'wili تَرَى النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نجزي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إنه sen metsi, la yuflihul alimun, ve laqad hammet beh, wa كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصو من دبور و ألف يا سيد جلد الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن جاء او عذاب دemin kabulün, fasadıttı ve o,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 يوسف اعرض عن هذا واستغفر لي ذنبك كنت من الخاطئين وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ فَتَاهَا عن نفسه قَدْ حبا. إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضلال فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِ إِنَّ أَرْسَلَتْ إلَيْكِ إِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَأَّنَ وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ve bağırdılar. O da onlara şöyle dedi: "İnsanlarım, قَالَ <Sessizlik> إِنِّي فَذٰلِكُنَ الَّذِي لُمْتَنَنِي فِي وَلَقَدْ رَوَّتُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَا إِلَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ لَا جننا ولا يكون من الصغيرين. قال رب سجن أحب إلي مما يدعوني إليه.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 إنه هو السميع العليم ثم بذا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين و دخل معه السجن فتايا قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمِل فوق رأسي خبأ بنت تأل الطير منه. نبئنا بتأويله. يکو ما طعام ترزقانی إلا نبتوک ما بتؤيله قبل أي آتيک İni teraktu millet, kumil, la yeminon bil Allahı, vuhum bil kafirun. Vatbâgat millet, رَحِيم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنُشْرِكَ أن بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذلك من فضل الله علينا ناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القه ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمون سُور الطون ان الحكم الا لله ا ما دِينُ الْقَيِّمِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبُّهُ خَمْرًا وَأَمَّ الْأَخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَكُولُ الطَّيْرُ مِنْ رأسه قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تستفتيان وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجم من قرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالعاسين وقال الملك إني أرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُبُلَاتٍ خُضْرٌ وَأُخَرَيَ بِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْضِّلْهُنَّ توني في رؤياي إن كنتم وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِي نَجَى مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ يوسف أيها الصديق افتنا افتينا في سبع بقرات سمان يأكلون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 Alla tezrâgûn saba sinîn daaban, fmaḥçat tum fâzrûhû fi süm bulî ilâ من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلون ثم يأكلن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 إِنَّ رَبِّكَ إِدِينَ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ إِذْ رَأَتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ Qulna hâşe lillahi ma alimna alayhi min sūq Qa'lath imra'atul alaziz ilan haşhassal haqq an raohtu ve inne kulunun sadıqidir. Zalikalı öğrenme anilam aklınu bil gıyb ve an وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ ربي إِنَّ ربي biyafur rahim. Ve Allah فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مكين أمين Çağal, jə alni, ala xazaini, ərdi, inni, يَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاء وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْمَنِ ولا أجور الآخيرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقوى.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 وَلَهَلْ آمَنَكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُمْ عَلَى أَخِيهِمْ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خير وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأثير ننني به الا ان يحاط بكم فلما اتو موثقهم قال الله علام ما نقول وكيل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 إن الحكم إلَّا لِلَّهِ عليه توكّل وعليه فَالْيَتَوَكّلِ المُتَوَكّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهم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 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوْسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي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 إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْتِدُونَ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم لما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين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 ما استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله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 فَلَمَّا سَيَأْسُ مِنْهُ خَلَصُ نَجِيَّ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَاؤُكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّتُمْ فِي يُوسُفَ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 وَإِنَّ لَصَادِقُونَ قَال بل سَوَّلَتْ لَكُم أَنفُسُكُم أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِم جَمِيعًا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 قَالُوا تاللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو مَا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 ور وجئنا ببضاعه مزجات فاوفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أإنك لا يوسف قال bir adamın evinde bir kedi vardı. Kedi, köydeki herkesi kandırmak için قالوا ت الله لقد آثرك الله علينا وان كننا <لخاطئين> <قال> لا خاطئين لا تسري بعليكم اليوم يغفر الله لكم وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي وَلَمَّا ما فصالت العير قال أبوه إني لا أدري ح يوسف لو أن تفندوا Qalut Allah, inneke lفي zlalik al-qadim Falemma anjâ al-başir, al-qaahu ala wajhihi fârtad Allah bize şöyle derdi: "Sizden ne öğreniyorum? Ben Allah'tan ناكنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. إنه هو الغفور الرحيم.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 وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤِيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بيني وبين إخوتي. إن وِلَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ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 وَفّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ لَمَنَعْتَهُمْ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِنَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. افلا امِنو ان تاسياهم غاشيه من عذاب الله او تاسياهم ساعه بعثه وهم لا يشعرون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 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاكِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْكِلُونَ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا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 لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتف لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ